بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتي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 وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخنوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا